الحمد لله الحمد لله حمدًا كثيرًا وسبحان الله بكرةً وآصيلًا أحمده حمدًا لانتهاء لأمده وأشكره شكرًا لا إحصاء لعدده الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ورِضَى نفسِه، ومِدادَ كلماتِه الحمد لله كما يحب ربُّنا ويرضَاه وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليُّ الأعلى وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه النبيُّ المُصطفى والخليلُ المُجتبَى صلَّى الله عليه وعلى آلِجِي وصحبِهِ ومن اقتَفَاه أما بعد فأُوصِيكم ونفسِي بتقوَى الله فمن اتَّقاهُ وقَاهُ ومن أقرَضَهُ جَزَاهُ ومن أحبَّهُ قَرَّبَهُ وأدْنَاهُ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحه عند فطر وفرحه عند لقاء ربي رواه مسلم الفرح سلوك راق وفكر رصين ومطلب مهم وهدف منشود والناس كل الناس يسعى إلى فرح قلبه وزوال همه وغمه وتفرق احزانه وآلامه يعبر المسلم في هذه المناسبات عن فرحه وسروره ويبتهج في مواسم البهجة والأعياد والتعبير عن الفرحة ينعش النفس ويُجدِّدُ النشاط، بل تَغْتَضِي هذه المواسم أن نعيش الفرحة في كل لحظاتها والبهجة بكل معاليها في إطار الشرع، وضوابط الدين، ومرتكزات القيم والأخلاق دون خدش للحياء، ومن الحِكَم التي أباحَ فيها النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفاء بالعيد ان يعلم الناس ان في ديننا فصحا الفرح مركزه القلب وميدانه السلوك ومظهره اللباس والزينه والكلمه الطيبه ورسالته الشعور الحسن والوجدان الفياض واثره سعاده غامره تمسح اثار وبقايا الهم اما الحزن البائس فيُولِّدُ الضيق ويُحطِّمُ النفس، ويُقِعِدُ الإنسان، ويترُكُه بلا حِراك، ويجعلُ الشخصيَّة خشِنةً جافةً مُتهوِّرَة الفرح لا ينحصرُ في أيامٍ معدودة أو فترةٍ محدودة، بل إن المُسلم يعيشُ الفرحَ على مدار العام والعمر في الدنيا والآخرة، فأسبابُ الفرح في كل لحظةٍ وسكنةٍ من حياتنا ودواعيه في كل شؤوننا نفرح وقد عِشنا مظاهر الطاعة من صيامٍ وقيام وتلاوةٍ واستغفار ألسُنٌ تلهجُ بالدُعاء وأعِينٌ تذرِفُ الدمعَ خَشيَة وقلوبٌ ذليلةٌ منكسرة نفرح فرحًا عميقًا بتوفيقِ الله لنا ولذلك شرعَ الله التكبير إكبارًا وشُكرًا له وثناءً عليه وإعظامًا لنعمَته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد نفرح بالله ومعرفته ومحبته وكلامه ورسوله قال الله تعالى والذين اتيناهم الكتابَ يفرحون بما انزل اليك ان سرور القلب بالله وفرحه لا يشبهه من نعيم الدنيا شيء وليس له نظير حتى لقد قال بعض العارفين انه لتمر بي اوقات اقول فيها ان كان اهل الجنه في مثل هذا انهم لفي عيش طيب يفرح المسلم بفضل الله ورحمته يفرح بان الله انعم عليه بالاسلام وطهر قلبه بالايمان وعطر ايسانه بتلاوه القران قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وعلى قدر حياة القلب بالايمان والقران يكون فرحه وكلما رسخ ذلك كان قلبه اشد فرحا نفرح لنعم الله الظاهره والباطنه التي تحيط بنا من كل جانب وتملا حياتنا فقد اعطانا الله خيرا ودفع عنا شرورا ومتعنا بنعمه الصحه والعافيه والاولاد نفرح لنعمه الأمن التي تظلل بلادنا والاستقرار الذي يعم أرضنا ولنعام اسبغها الله علينا لا تعد ولا تحصى اليوم الذي يمر دون ان نقترف معصيه هو يوم فرح وللتوبه فرحه عجيبه ولذة ايمانية لا تقارن بلذة المعصية الزائفة وتفرح حين تجد نفسك محافظا على الصلوات مقيما لها في بيت الله بل ويانس فرحك ويزداد حين تصلي ركعتين لله جل جلاله في جوف الليل الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد إخوة الإسلام تزدهِعُ الفرحة وترقى بذكر الله الذكر يُزيلُ الهمَّ والقلَق، ويجلِبُ الفرحَ والسُّرور، وينوِّرُ القلبَ والوجه ومما يُورِثُ الفرح أن يرضَى الإنسانُ عن نفسِه وربِّه ويطمَئنَّ إلى يومِه وحاضِرِه يطمَئنَّ إلى غدِه ومُستقبلِه ويقينه بالله والآخِرَة يدوم الفرح بإزالة الأسباب الجالِبة للهموم وتحصيل الأسباب الجالِبة للسُّرور ونسيان ما مَضَى عليه من المكارِم لا يقلَقُ المُسلم من الفقر والخوف ومُستقبلِ حياته. فالامر كله بيد الله العزيز الحكيم وهذا يورث الطمانينه والفرح بزوال الهم والقلق ومن يتوكل على الله فهو حسبه اما الذي يكثر السخط والتشكي فلا يذوق للسرور طعما ولا يهنأ بالفرح ابدا حياته نكد وعيشه ضنك ويتحقق الفرح عباد الله بطلب العلم وتبليغه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله راا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه والنظره هي البهجه والحسن الذي يكساه الوجه من اثار الايمان وابتهاج الباطن به واذا اردت أن يدوم فرحك ويبقى فاعمل على أن تمسح دمعة يتيم وتغدق السرور على طفل مسكين وتزرع البسمة على شفاه المحرومين حين تواسي محموما تفرح وحين تنقي قلبك من الغل والحقد والحسد تفرح واذا جملت باطنك ونواياك تركت الفرحة بصمة حقيقية في نفسك تفرح عندما تقابل الناس بطلاقة الوجه، والتِماسِ العذر، وكفِّ الأذى، وصلةِ من قطَعَك، والعفوِ عن من ظلَمَك، خُذِ العفو، وأمرُ بالعُّف، وأعَرِضَ عن الجاهِلين وعجيبٌ أمرُ المؤمن، عجيبٌ أمرُ المؤمن، يفرح في السرَّاء والضرَّاء قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عجبًا لأمر المؤمن إن أمرَه كلَّه خير وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمن إن أصابته سراءُ شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراءُ صبر فكان خيرًا له بل إن العارفين يُقابلون الابتلاء بالفرح لأن الابتلاء يفضي إلى محو السيئات ورفع الدرجات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان احدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح احدكم بقرخه وقد يفرح الانسان لامر ويكون شرا له وقد يحزن على امر يكون ماله خيرا له يعقوب عليه السلام فقدَ ابنَه يوسُف، وحزِنَ لذلك حُزنًا شديدًا، فكانَت العاقِبةُ خيرًا وفرَحًا وقارُون فرِحَ بما آتاه الله من مال، فطغَى وتكبَّر فكانَت العاقِبةُ عُقوبةً وحُزنًا وألَمًا، فخَسَفْنَا به وبدارِه الأرض ونفرَح، لأنَّ نصرَ الإسلام قريب وبشائره تلوح في الافق فاعداد المسلمين ليس لها عد وتمدده ليس له حد وكلما اشتدت المحن قرب بزوغ الفجر قال الله تعالى حتى اذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا كما أن العالم اليوم يا من ويلات الحروب والدمار والفتن وافلاس المذاهب الوضعيه وينشد الخلاص والمنقذ هو الإسلام، دين السلام والعدل والعداله والامن وحينئذ تسعد البشريه وتسود المحبه وتزول الحروب ويتحقق الازدهار والنماء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 المؤمن يفرح عند الموت بلقاء الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فروح المؤمن تطير فرحا عند الموت شوقا الى النعيم الذي ترى بشاراته وتبصر علاماته والفرح الاكبر والنعيمُ الأعظم فرَحٌ لا يفنَى، ونعيمٌ لا حدَّى لمنتَهَاه عندما يوفَّقُ المُسلمُ لسعادةِ الأبدِ في جنَّاتِ النعيم وهناك يفرح المؤمنونَ دونَ غيرِهم يومَ القيامة تتلألأ وجوهُهم نورًا ومن شدَّة الفرَح تظهَر ضاحِكةً مُستبشِرَة قال الله تعالى وتعرِفُ في وجوهِهم نظرةَ النَّعِيم وقال وُجوهُ يومئذٍ ناظِرة إلى ربِّها ناظِرة وقال وُجوهُ يومئذٍ مُسْفِرة ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَة أيُّ سعادةٍ أعظم؟ ونحنُ منصرفون إلى جنةٍ عالية بطوفُها دانية فيها ما لا عينٌ رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إن غمسه في الجنه تنسيك كل شده الدنيا وبؤسها فكيف بنعيم مقيم لا يحول ولا يزول وتستغغذ الفرحه الأخروية بنعيم ليس بعده نعيم ولذات ليس ورائها لذه وهي النَّظَرُ إلى وجِّه ربِّ تبارَكَ وتعالَى قال سبحانه للَّذين أحسنُ الحُسنَى وزيادَة ولا يرحَق وجوهَهم قَتَرٌ ولا ذِلَّة فاللهم ارزُقنا لذَّة النَّظَر إلى وجِهِك والشوقَ إلى لقائِك في غير ضرَّاءَ مُضِرَّة ولا فِتنةٍ مُضِلَّة بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرًا طيبا مباركا فيه احمده سبحانه واشكره لما اسداه وحباه وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له ولا ربَّ سواه وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه قامَ من الليل حتى تفطَّرَت قدماه صلى الله عليه وعلى آله وصحبِه ومن والاه أما بعد فاتقوا الله حقَّ التقوى وراقِبُوه في الصِّرِّ والنَّجوَى الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد عباد الله، وإذا تجاوز الفرح حدود الشرع والعقل غدى مذموماً فالاستبشار بمصيبةٍ تحلُّ بأخيك أو كارثةٍ تنزِلُ به فرح مذموم كما قال سبحانه وإن تُصِبكم سيئةٌ يفرحُوا بها ومن الفرح المذموم، وعلامة النفاق الاشمئزاز من نصر الإسلام وتمكينه أو الفرح بتحجير دوره وأثره في الحياة واتهامه بأنه سبب التخلُّف والرجعية قال الله تعالى وإذا ذُكِر الله وحده شمأزَّد قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذُكِر الذين من دونه إذا هم ومن الفرح المذموم فرح البطر بما لم يفعل رياء وتكبرا قال الله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفاجاه من العذاب ولهم عذاب اليم ومن ذلك فرح المؤمن بتقصيره في طاعة الله، وتخلُّفه عن ركب الصالحين، ونُقوصِه عن الدعوة والاستِقامة قال الله تعالى فرِح المُخلَّفونَ بمقعدهم خلافَ رسول الله، وكرِئُوا أن يُجاهِدُوا بأموالهم وأنفُسهم وقالوا لا تنفِروا في الحر، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّا لَوْ كَانُوا يَفْطَهُونَ وإذا ادى الفرح الى الاشر والبطر والتمرد والانطلاق من كل قيد فهو فرح مذموم قال الله تعالى ذلك بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون كان يحيى بن معاذ يقول الهي كيف افرح وقد عصيتك وكيف لا افرح وقد عرفتك وتشرب إلى أن يكتَمِل عقدُ الفرحة بتحسُّن أحوالِ الأمة وهي ترزَحُ تحت عبءٍ ثقيلٍ من تناحُرٍ بين أفرادِها وشِقاقٍ في صُفوفِها وتنازُعٍ يشُلُّ حركتها وشرخٍ مُمتدٍ في جسدها أملُنا أن تتآلَفَ القلوب وتتحقَّقَ وحدةُ الصف وتجتمِعَ الكلمة وتحقل الدماء ويعلو صوت الحق والعدل ويعلو صوت الحق والعدل والحق وتعظم حرمه دم المسلم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيامه وسائر الطاعات وعيدكم مبارك ثم صلوا على خير البريه وازكى البشريه محمد ابن عبد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم اننا نسالك الجنه وما اقترب اليها بالقول وعملا ونعوذ بك من النار وما اقرب اليها من قول وعمل اللهم اننا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إتنا نسالك فواكه الخير وخواتمه وجوامعه وأوَّلَه وآخِرَه، وظاهِرَه وباطِنَه ونسألُك الدرجات العُلَى من الجنَّة يا رب العالمين اللهم إنا نسألُك الهُدَى والتُقَى والعفافَ والغِنَى اللهم عِنَّا ولا تُعِنَ علينا وانصُرنا ولا تنصُر علينا وانكر لنا ولا تَمُكر علينا واهدِنا ويسِّر الهُدَى لنا وانصُرنا على من بغَى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك مخبتين لك اواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وصدد السنتنا واصل سخيمه قلوبنا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وفك اسرانا يسر امورنا فرج همومنا ووفقنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين إنك على كل شيء قدير اللهم انصُر الإسلام وأهله في كل مكان اللهم انصُر من نصر الدين واخذر اللهم من خذر الإسلام والمسلمين اللهم انصُر دينك وكتابك وسُنَّة نبيِّك وعبادك المؤمنين اللهم انصُر واحفَظ المُسلمين في كل مكان في مصر وليبيا واليمن والعراق وفي بورما وفي الشام وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا يا رب العالمين اللهم وحي صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم وفق اممنا لما تحب وترضى اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين اللهم وفِّق جميع أولاَتهم لنُستمِنَي العمل بكتابِك وتحكِي من يا رب العالمين يا أرحمَ الراحمين اللهم إنا نعوذُ بك من زوالِ نعمَتِك وتحوُّلِ عافيتِك وفُجاءَةَ نقمَتِك وزميعِ سخَرِك اللهم اُسِط من بركاتِك ورحمَتِك وفضلِك ورزقِك يا رب العالمين، ربنا ظلمنا أنفُسَنا، وإن لم تغفِر لنا وترحمنا لنكونَنَّ من الخاصِرين ربنا اغفِر لنا وليخوَانِ الذين سبقُونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمَنُوا ربنا إنك رَوْفٌ رَحِيمٌ ربنا آتنا في الدنيا حسنَة، وفي الآخرة حسَنَة، وقِنَا عذابَ النار الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين